السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وكفى والسلام على عبدين الذين اصطفى والأسيما نبي المجدبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام عزلنا مع مجالس العلم نسأل الله رعلا نديمها وان يثبت لنا هذا الخير محين ابدا مس الله ديق في النزلات والسقطات والهنات اقول ابتدي بالكلام على أصول الفقه وهذا من أهم العلوم كما قلنا ترتكز عليه باقي العلوم ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من الكتاب لذلك نسعد كثيرا إذا انتهى الكتاب وتلاه بعد ذلك الكتاب الاخر وصلنا في الكلام على ادله القاعدة الاصوليه إلى قاعده الاجتهاد باقي إلى يوم الدين لا ينقطع صحيح هذه انتهينا منها قايدة هل على المفتي ذكر الدليل؟ هل على المفتي ذكر الدليل؟ طبعاً هذه القايدة ويقاعدها على أساس سؤال وجواهب على هو عنده أمثلة كثيرة ان المفتي يأتي بالدليل صحيح أن عند العلماء جميعاً يقولون لا يلزموا يعني لا يجب على المفتي أن يأتي بالدليل إذا في المسألة لأنه ينقضح في ذهني وعنده الأدلة فهو لا يلزم ذلك لكن المستحب والأفضل والأولى والأعظم أجراً أن يأتي بالدليل أو بالحكم والتعليل لأن هذا هو فعل النبي صلى الله وفعل الصحابة الكرام ولأنه أوقع في النفس ولأنه أبرأ أيضا للعالم أنه لا يفتب غير علم وأيضا لأنه يبرئ ساحته أمام الجميع والأدل على هذه هو والفتوى بالدليل قول النبي السلام عندما رأى عمر بالخطاب يسأل النبي السلام يقول يا رسول الله هلأكت قال ما أهلكك؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم فقال النبي السلام أرأيت لو تمضمت؟ ثم مجشته اكان ضر شيئا قال لا يعني في صيامك إذا تمضمضت وانت في صيامك ومجشت الماء دفعته بعد ذلك خارجا لا يؤثر في ايش في صومك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن له القياس هذا هذا الدليل على أن صيامه ليس فيه ثم شيء قياسا على الماء ايضا من ذلك قول سلم ينقص الرطب إذا جف قالوا نعم فزجر عنه يعني هما بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بايش بالرطب فقال مسلم اينقص الرطب إذا يبس قال نعم قال اذا فلا اذا فلا لأن الشرط الربوي شرط في في الاصناف الربويه هو التماثل وعدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل ودي قاعده ربويه قاعده في الامور الربويه الجهل بالتماثل يعني كالعلم بالتفاضل العلم بالتفاضل رباء كما قال النسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى فمن زاد أو استزاد فقد أربى وقال النسلم لا تبيعوا الذهب الذهب مثل ما يستجادنا بيد ولا تشفوا بعضها على بعض يعني تزيدوا بعضها على بعض أيضا من ذلك لما جاء نعماء البشير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أعطى ابنه النعمان نحله عبدا أو نحله هدية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرك أن يكون في البر سواء قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم هذا أيضا من باب القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال أنا نحلت هذه الهدية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته هذه الهدية أنت تريد أن يكونوا جميعاً لك في البر سواء أم تتفاوت الدرجات بينهم فقال لا يكون في البر سواء قال إذن ففجأة للعطية تكون إيش سواء حتى تنال أن يكون البر سواء أيضاً من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه وضع, وضع الجائحة البائع يبيع السمرة فيأتي آآ يعني آآ بقدر الله لا تأتي الجائحة عليها فتجاح كل الثمرة فالبائع ليس له أن يأخذ من المشتري شيئا هذا وضع الجوائح فنرسلم السلام لما تكلم أيضا وبيانها بيانها بالتعليل عندما قال أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأكل أحدكم ماله أخيه بغير حق يعني أنت بعت النخل مثلا والله رعلا لم يجعل لك الثمرة أن تنبت أو أن الثمرة تكون يانعة. فهل تأخذ هذا المال؟ هذا مال حرام؟ اكل أموال الناس بالباطل فهنا النفس السلام يبين لما أن الجائحة التي سقطت على الثمرة تكون على الباقة لا تكون على المشتري يعني ابتداءً لوما أثمرت ستأخذ الإجابة لا الثمرة الموجودة قال هذه مثل تلك وهذا خياس أيضاً يبين فيه نفس السلام لما وضع الجوائح لأنه أكل أموال الناس بالباطل أيضاً من قول النفس السلام لا تنكح المرأة على عماتها ولا على خالاتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم قد يرد على كل هذه الأمثلة على أن هذا من باب إيه؟ التشريع والنبي صلى مأمور بالتشريع لكن هنا هذه المساله التي تكلم فيها العلماء في مسائل في مسائل قضيه النبي وسلم وفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ايه صحيح ان تمثل بذلك النبي سلام الله عليه وسلم بعد ما حرم المراه عماته المراه على خالاتها كانه سيسال وليمه اما قال الله تعالى واحل الله ايه واحل لكم ما وراء ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطعتم أرحمكم والحق أنك ترى أن هذه المسألة في العم والخالة فقط وإلا فابنة إبنة الخالة او ابنة العم هو رحم أيضا وسيحدث بالضرر ما, ما, ما يحدث به العم والخالة. لكن هنا المسألة مسألة عن المفسد والمصالح المفسد أعظم جدا من الخالة فالخالة إيه؟ والدة قال تنزل منزلة الوليد لذلك خطاعة الرحم بها تكون أعظم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني حلية الز... الصيد وحلية الزبح يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فليس السن والظفر قال وسأحدثك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي للحبشة أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التعليل لما حرم السن ولم حرمه الزفر. قال الظفر المندي الح... الحبشة هذا ليس من هدي أهل الإسلام وأما السن فعظم والعظم من الطعام من الجن فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من هذا أن السلم نهى عن الخدف إنك تحذف الحصة قال فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا إنما يفقع العين ويكسر السن إنما يفقع العين ويكسر السن فهذه كلها من الأمثلة التي تثبت بأن المفتي الأبرأ له والأعظم له أجراً أن يأتي بالدليل إذا أفتى وهذا الصحيح أنت الآن في زمان قد اختلط فيه الحابل بالنابل وكل قال عالم وكل لبس, لبس ثوب العالم فحق للتفريق بين العالم وبين غيره هنا في هذا المحل وهذا الباب هو أنه إذا تكلم لا يتكلم إلا, بإيش؟ إلا بعلم وإذا تكلم في فتوة لابد أن يوزر علمه فيها. لابد أن يؤذر نظره فيه الدليل وإلا صار مقلدا والمقلد لا يصح أن يفتي الغرض المقصود بأن المفتي له درجة عظيمة في يعني الأمة الإسلامية وقد أحال الله للفعلاء الذين يختلف عليهم الأمور بأن يرجعوا إلى أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فالمشتبهات لابد أن نرجع فيها الى العلماء وعضد المسائل لا ترجع فيها لا يرجع فيها الا للعلماء النبلاء بلاء ولذلك قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا من الأمثلة على ذلك الكثيرة فيها مثلا عائشة رضي الله عنه أرضاه كانت لا تفتي إلا بالدليل لما اختلت الأمر على الصحابة واختلف المجلس في الرجل الذي إذا جامع أكسل ما عليه بعضهم قال يغسل ما أصابه منها وما عليه إلا الوضوء وبعضهم يقول لا عليه الغسل فقال عم الخطاب اذهبوا إلى عائشة فقالت عائشة رضي الله عنه على الخبير سقط وهنا الفتوى تسأل في الفتوى فتديب الفتوى بالدليل فقالت العلم عندي في ذلك ثم قالت قال النبي صلى الله إذا التقى الختنان وجب الغسل حجت المسألة وأفتت بالدليل إذا التقى الختنان وجب الغسل أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وكعتين فذهبوا اختلف الأمر على الصحابة فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنه وأرضها لكنها من انصافها ومن دياناتها ومن ورعيها ومن الإنصاف الذي كانت فيه وهي أعلى من النساء على الإطلاق أحالت إلى ممسالم معنا عندها منها إيش؟ دليل ده هي نفسها التي قالت هي نفسها التي قالت بنسالم صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وثبت عليهم وقيل انها كانت تصلي هاتين الركعتين لكنها قالت ايكم مثل النبي كان إذا انشا عباده ايش ثبت عليه إذا انشا عباده ثبت عليها بابي هو وامي فالغرض المقصود بان عائشه احالت على ام سلم سلمى لانها اعلم منها بهذا الباب لان ام سلمى عايشت القضيه والقصة وهي التي سألت فيها لأن نمس دخل في بيتها فصلى ركعتين فاندهشت فقالت للجارية اذهبي إلى نمس سلم فقولي له يا رسول الله قد نهيت عن صلاة بعد العصر ورأيناك تصلي بعد العصر فبين لها النبي يسعى سلم أنه صلى هاتين الركعتين بعد العصر لما؟ لأنه قد شغله توزيع الصدق عن الصلاة الركعتين بعد العصر بعد الظهر الغرض المقصود أفتت أيضا أم سالمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفتت أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من ذلك أيضا في هذا الباب عبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حدث الحدث الخلاف العظيم بين الصحابة في موت النبي صلى الله عليه وسلم بل عمر المخطاب أشهر سيفو استدل عليهم بهش كأنها هذه فتوة بالآية قال دعك مني ع... اليك عني يا عمر ثم قال ايوا الناس من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت السماء حي لا يموت وما كان عبد فإن محمد فإن محمدا فقد مات ثم ذكر الآية الدليل قال قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قابله الرسل أفإن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء فسكت عمر سقط من يده السيف أيضا أبو, أبو بكر الصديق أفتى الناس جميعا في سقفة بني سعيدة بعدما اشتد الأمر وكادوا ينصبون سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه جاء أبو بكر الصديق قال الأئمة في قريش قد قال رسوله وسلم الأئمة في قريش يعني لا يتقدمنا أحد على أهل على قريش في هذا الباب الأئمة في قريش ثم ذكر وعدد الدليل الذي استدل به بدليل آخر بقول الله عن وصفا عن الأنصار بأنهم إيش أولاك هم المفلحون وقال عن الأنصار أولاك هم الصادقون قال وقد قال الله عليها يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفصل في النزاع بحديثنا السلام الأئمة من قريش ويستدل الآن أيضا بالحديث من ذلك أيضا في تغسيل النبي وفي دفن نفسلم المكان دفن نفسلم وتغسيل نفسلم أبو بكر أيضا أفتى لهم هذا الباب بالدليل أنه قال النفسلم قال ما مات نبي إلا دفن فيه في المحل الذي مات فيه وهذا أيضا كان العلم عند. أبي بكر فأفتى بالحديث أفتى بالدليل فهذه أدلات واضحة جدا ان الأخير الأبرار كانوا لا يتكلمون في المسائل لا سيما إن كانت العظام إلا بالاستدلال المحت بالكتابي او السنة وإظهار ذلك بالحكم أو بالتعليل إظهار التعليل في ذلك من هذا كلام علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب أراد أن يفعل حكما ثم دلل عليه بعث, بعث أبي الهياج الأسدي فقال له اسمع عليك أن تطمس الصور وعليك أن أن يعني تسوي القبور ثم قال له ألا أبعثك على أمام الناس جماعة ليعلموا الفتوى ألا أبعثك على مبعثان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعنا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا تمصطها فادا ايضا فيها دلاله على الكلام على التدليل المفتي لا يفتي الا على التدليل ولي الامر لما يناظر ابو بكر كان ولي الامر كخليفه المسلمين ولما أخذ القرار بقتال حرب بقتال المرتدين الذين منعوا الزكاه كما قال الجمهور هذه رده جزئيه ليست رده كليه لكن لكن الخطاب وقف امامهم وقال له كيف تقتل وانظر حتى المناظرة كانت المناظرة تكون بإيش؟ بالأدلة ليس المسألة هو هذا هو العلم حقا فعمر بن خطاب قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي هنا الاستدلال يستدل الآن عندما يناظر يستدل بالدليل قال وقد قال النسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هم قالوها يبقى أيضا نستدل بهذا الحديث علي إيش يا عمر فادرش كريم قول لسان صحيح بس هو احنا نريد الأمر الأش... الأشد آه. ممتاز ماشي ها العمل مع عمل جيد حسام ما, ما كان إسلاموي أخيرنا يخرج عمل مشاكل أستاذ أيمن. فين أيمن تفكر عمل بالظاهر الظاهر يدل على الباطل عصمة الدم هيسمط الدم ممتازين. ليست الإجابة التي أريدها بحل من الأحوال. وأنها إجابات صحيحة لكن ليست الإجابة التي أريدها. ما نحن في محل الأصول فهي إجابة أصولية. مفهوم المخالفة. من المتكلم؟ حبيبي. حبيبي يا مقبل. يعني أنا خلاص أصبحت يا إسنس أتكلم فقلت خلاص بقى أعمل إيه؟ أتكلم. يا حبيب يا شطار. يعني هنا الآن نعم الخطاب يتكلم مفهوم مخلفة أمام صحابه ويقرون بذلك قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا لأهل الله فإن قالوها فقد عصموا صحيح كل هذا يبين أنه إن لم يقولوا فلك هذا مفهوم مخلفة هو هذه دلالة على حجية مفهوم مخلفة مفهوم ولا لا هذه الجبات التي جاءت بأسرها جميعا صحيحة لكنها متكلف في الأصول الآن فكانت المناظرة مناظرة بالدليل فرد عليه ابن أبو بكر بالدليل قال والله لا قاتلنا من فرق بين الصلاه وبين الزكاه ثم بين له العله والحكم في ذلك قال الصلاه حق البدن فالمال ف فالزكاه حق الايه حق المال فلكل حق البدن نعمه والمال نعمه ولكل حق لله جل في علاه فان كانت الصلاه حق البدن فالزكاه حق الايه المال لذلك قال انرسلم قال فان قالوا اغضضوا مني فقد عصوا مني دماؤهم واموالهم قال ايه إلا, إلا بحقها فشوف حتى في النص في التحليل في النص بييرد عليه قال وحق البدن الصلاة إذن حق المالي إيش الزكاة والذي قال والله لو, لو قاتلنا من فرق وهذا أيضا فيه من التعليل رد المختلف فيه إلى المتفق عليه إيش المتفق عليه مقاتلة الذي يمتنع الصلاة والمختلف فيه زكاة فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه بقارينة إيش الإقتران. هنا نستطيع أن نقول دلالة الإقتران من أقوى ما تكون. دلالة الإقتران من هنا لأن السياق هو الذي يتحكم في دلالة الإقتران. فهذا أيضا المهادي المناظرة جاءت. بين أبي بكر وبين عمر هذه القاعدة التي أن المفتي يعني المستحسن والأعظم أجرا أنه إذا أفتأ يفتي بالدليل أنه إذا أفتأ يفتي بالدليل لتبرأ ساحته ويظهر, ويظهر أيضا علمه ويطوئن الناس العلمي أنه لا يتكلمها كذا بهوى او بوجد أو تقليدا لا عنده علم ويعلم الدليل ويسقط الحكمة يعني أنتازي الحكمة من الدليل ويسقط الدليل على الواقع وكل هذه هي أسليب الاجتهاد عند علمائنا القاعدة للتالي هذه القاعدة لا يتهاد مع النص وما أروع هذا آآ آآ هذه القاعدة ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموية ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقه فأنت الآن لا بد أن تعلم بأن هذه القاعدة لا بد أن تنتشر بين الناس جميعا لا يجتهاد مع النص إلا أن نتكلم عن نصوص وأتكلمون بالاعتزال النبي عن... النبي السلام يتكلم عن فرقة الأمة وبعد ذلك يعني أمور يندهش لها المرء اندهشا عظيما الأدلة ظاهرة بهيرة طاهرة و... و... وتعارض بمسائل عقلية حتى أنها لا, لا, ت... لا ترتقي إلى مستوى العقل الإيش؟ الرصين لا ترتقي إلى مستوى العقل الرصين وهذا اعتزال هذا تأصيل لفكر الاعتزال وإن غلف بثوب إيش بثوب السنة بثوب السلف بثوب سل... غلف بثوب مقبول عند الناس ولكنه احتزال في حقيقة أمره إذا نظرت ما نظرت عليه إلا أنه إيه احتزال احتزال نعوذ بالله من أخوز له عملا هذا مع النص إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقد الأدلة على هذه القاعدة قوله السلام لولا ما ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان هذا ده ليستدل به ابن القيم على أنه لا اجتيادة النص المرأة التي جاء زوجها هلال يتهمها في شريك ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن أتت به كذا وكذا على الوصف السيء يعني أخذ الله جساقين وأتى بالصفات الرجل الذي رميت به فإن جاءت به كذا فهو إيه فهو لشريك فاتت به على الوصف الذي الوصف المذموم الوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر وسلم ورد انه الشا... جاء, جاء... جاءت بالوصف شبه هذا الذي اتهمت به قال لولا كتاب الله لولا كتاب الله لكان بيني وبناها اي شان ايش الشان اللي بينه وبنها الرجم ممتاز يعني وكتاب الله الفاصل في هذا الباب طبعا الرسول يقول لولا كتاب الله لكان بيني وبنها اي شان الذي سيكون بينه وبنها والرجم بايش باشتهاد الاشتهاد أن ان القراء المحتفه اثبتت الشبه اثبت بان الذي اتى المرأة هو ايه هذا غالب الانسان نفسه مبين ذلك قال اذا علم المراه ما الرجل كان كان الاخوال واذا علم الرجل ما للمراه كان الايه لاعمام الشبه اول حديث الاخر انه قال اذكر او انس اذا علم الرجل اذكر اذا علم المراه انس فالغرض المقصود انه شبه هذا لا قرين من القرائن قريئة قرينا من القراء على نسبتي هذا الذي فعل الفحشة بها لكن هو عنده ايه عنده نص النص هنا لا يعادل مع ان هنا ها يعني هذه من امتع من امتع الادلة نتكلم فيها لان القياس هنا قياس من ابدع ما يكون ولان الاجتهاد هنا اجتهاد موفق لا لا سبيل للتوفيق لا مستهادة اجتهاد كان ارقى ما يكون كما سنونا في المسائل التي فيها اجتهاد الاحناف وكان فيها من دقة النظر وقوة القياس إلى أن تذهل له العقول ومع ذلك لما جاء النص قلنا إليك, ب... إليك ففنهاية أمرك أن تأخذ من بنات أفكارك ونحن ناخذ من إيش من الحي الذي لا يموت الوحي إذا جاء فصل الوحي إذا جاء فصل فهن المسلم اجتهد وقال انظروها لو جاءت به كذا وكذا على الوصف المذموم جاءت على الوصف المذموم قرينه على أن الرجل الذي زن بها هو فلان. لكن جاء الكتاب باللعان انتهى الموضوع انتهى الموضوع وهنا ترى بان قد تكون الحكمة كل الحكمة فان تطبق كتاب الله اللي في ان الله وان كان في العقل ايه في العقل فيه ما فيه من الزوايا الصحيحه لكن هنا لو نظرت ومحصت نظرت تجد أن المصلحة كل المصلحة أن تدع ذلك لإيه للنصوص هنا الله جلعال يعني أولا لأن أبوات, أبوات أبيات المسلمين أهم فيها الستر والستر على الرجل على المرأة والأمر الثاني أنه قد يتوب وقد يؤوب لله جلعال وهي قد تتوب وتؤوب له الله جلعال أو ترجم فإنها يقام عليه الحد والحد كفارة هناك كثير من الفوائد العظيمة في هذا الباب عند فقط تطبيق شرع اللاجل الفعولة وإن كان العقل فيه ما فيه من لكن الرج سكن تسلم سكن أمام النص معظما تسلم وتنجو أما ان أعملت عقلك والنص أمامك فأنت الخاسر وأنت المزموم بل ستكون النهاية غير محمودة بحال من الأحوال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبق لخلاب سفاتهم بين الرسول وبين قول الفقير وهذا الذي حدث أيضا بالشوكاني أن يقول قول الصاحب ليس بحجة والشفعي في الجديد قال قول الصاحب ليس بحجة ليس بحج لأن في النهاية قول الصاحب إيش؟ اجتهاد وما عندنا من نصوص لذلك لما ابن عبدالبر في كلامه الماتع في التمهيد لما تكلموا عن ابن عباس أنه قال بجواز الدرهم بالدرهمين والدنار بالدنارين الربا يعني في الفضل فقالوا رجع ابن عباس وآتى بالأدلة على رجوع ابن عباس ثم قال وليما يعني لما نتعب أنفسنا رجع أو لم يرجع لا لحجة لأحد كائنا من كان إلا, إلا في قول النسلم لذلك الشفائي لما قوله وتقول بذلك قول قال رسول الله قال لي لا أقول بقوله والأهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرأيت في وسط زنارة ي debout أني خرجت بالكنيسة انا لا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال اذا صح الحديث فهو مذهبي ونا شرحنا الكتاب تاماً غير منقوص هنا و شرحناه في بعض الأماكن الأخرى وهو موجود عن النتف wiem و هذا قول ايضاً منصوب للإمام أبي حنيف اذا صح الحديث فهو مذهبي لذلك احمد قال لا تأخذوا مني ولا من ابن عيين ولا من الشفع ولا من مالك خذوا من حيث أخذوا أخذ. ذلك مالك يقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول بأبي هو وأمي أيضا في حديث لا يصليلن أحد العصر إلا في بني قريضة لا يصليلن أحد العصر إلا في بني قريضة وهذا حديث وإن كان في ظاهره أنه إيش يخالف القاعده ما مع النص صحيح الحق بناء المساله بان صلاح بن خريزه كان فيها كان فيها من الظاهر الاستنباط ما من فكل منهم يعمل بايش بالنص كل لكن يشتهد في فهم يبقى كان الاجتهاد هنا في فهم النص فالاعمال اصلا كان اعمالا لايه للنص والقاعده عندنا هو اعمال النص الاجتهاد عندنا هو اعمال النص طيب ايضا من ذلك حديث معاذ فبما تحكم وهذا حديث لم يصح كما بينا قبل ذلك فلا نحتاج به الأمثلة على ذلك كثيرة الأمثلة على ذلك كثيرة لو ضربنا أمثلة وجلس طلب العلم يدقق نرى اجتهادات فائقة لعلماء النبلاء لهم نظر لندخيق في الشرع لكنها لما خالفت الشرع, لما خالفت الشرع طرحت من ذلك الزواج بغير ولي زواج المرأة بغير ولي تزويج المرأة السائب بنفسها لنفسها أو البالغ 21 سنة كما يقولون مثلا لنفسها شوف سترى الاجتهاد فيه ما فيه من القوة أول الاجتهاد استنباط من قوله الله سلام أستعيب وحق بنفسها قالوا حق بنفسها في الكل في العموم لا في الخصوص حق في نفسها أن تزوج نفسها وداروا مع هذا الحديث دورة أخرى وقالوا بأن النبي بأن الله رعلا جعل للمرأة ذمة مستقلة جعل المهري دم مستقلة قال وَالْآتُ النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةِ فَجَعَلْهَا الْمَهْرِ لَهَا دم مستقل الآي قالوا وأيضا الشرع قد أباح لها البيع والشراء بذم مليه مستقلة بشراء. قالوا والبضع له مقابل كما أن البيع والشراء مقابل, مقابل مال مقابل سلعة أو سلعة مقابل المال قالوا والبضع له مقابل مقابل الوضع المهر لذلك قال العماء لا تمكنه من نفسها حتى تقبض المهر انت سمحت في هذا امر اخر لكن لا تمكنه من نفسها الا أن تقبض مهرها فقالوا يبقى اذا المراه لها ان تزوج نفسها تزوج نفسها في هذا التقصيل والقياس والتعليل هذا اجتهاد راقي حدث ابن رشد في بدايه المجتهد يقول وقول الاحناف اقوى من قول الجمهور لأنه عنده حديثة أيضا سيبقى حق بنفسها من وليها فاستأنس به وابن الرجل قال بذلك شو الخلافة هو موجود و... و... واشتهد راقي طيب معنى نطرح هذا القول نقول من زوجت نفسها فيها زانية طيب يقام عليها الحد لا لا يقام عليها الحد لما؟ لشبهة نكاح نجاح فيه شو الدلالة على ذلك قول قول النبي السلام أيوم امرأة نكحت لغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل تأكيدات ولها فإن دخل بها فلها المغرب بما استحلى من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ملى ولي من لا؟ ولي لا؟ السلطان ولي من ولي لا ولذلك أبو هريرة ينقل عن جمع الصحابة يقولون أو يقول أبو هريرة يقول كنا نعد من زوجت نفسها أنها زنية كنا نعد من تزوج نفسها أنها زانية نعوذ بالله من الخزلام فإذا هنا نقول القاعدة لا دي اجتهاد مع النص لا اجتهاد مع النص لا تزوج نفسها العجب أن كثير من الناس يأتون مسافرين إلى القاهرة لأنها محروصة لا لأنها ماء النيل لا لجمال ما فيها لا لشعبها الطيب لا أما ليش ليتزوجوا الزواج على مذهب أبي حنيف يعني تأتي مرة خلاص تقول أنا عمري أنا وزوج نفسي فأتينا من المذهب الذي يقول بذلك الأحناف طبق الأحناف في مصر فيذهبون فيعقدون هنا فهذا صراحة كما قلنا عقد باطل من أساسي الأولاد ينسبون للشبهة لكن عقد باطل فإن علم أنه باطل فهو مفسوخ وعلي أن تبقى عدة خلافة لإمام الشفعي تبقى عدة حيطة يعني وإن كنت أقول لنا بقول الإمام الشفعي لذي زنب مرأة ولدنا الزواجها لا ينتظر عدة يدخل للز لو كانت حاملة يتزوجها وقول الشفع هو الارجح والانسب للناس يعني زنا بها فحملت عمر لما اتى بشب زنا بشبه فاخذه وامر بالزواج منها قال لا حدثه دي فيها بعد ما جلد وجلدها قال لا حد واراد ان يفعل ده قال لا حدث فيه فهنا من أجل الاصلاح اللي بساده الذي فعله ان هو طب حاملا تبقى حتى تنزل تكون عدة قال لا الشفعيه يقولون ما دام الماء ماءه ما دام الماء ماءه له أن يدخل عليها وتزواجها ولا شيئا في ذلك. طيب. من ذلك أيضا السفر بغير محرم. سفر المطار. ما احنا الآن بنسمع يعني أغاريد إذا صحت الكلمات. يقول ما هو مدام الولي يقف عندها في المطار والولي الآخر منتظره في المطار وتبوي الباباو والهاوى في ايه؟ الهاوى هواية؟ تبوي الهاوى اللي في الوسط ونرح بها. طب ده المطار هنا المطار وتبوي الهاوى لما تترك المرأة كده والمرأة أضعف مما تكون يأتي المضيف كده بيعني بشعره الجميل وتكون امرأة بقى بتحب الوسامة يكون وسيما جدا ويقدم الشراب بلطف والكلام بلطف ويقول تفضلي ويحن في الكلمة وهي شايفة يعني رجل عبوس دائما في بيتها غليظ في القول ماذا استفعل تقول يا رب الطائرة ما تنزلش يا رب البنزين كده يقعد لغاية انت... خلاص انت هي تريد الكلمة الطائبة الرقراقة تؤثر جدا في المرة فين بقى ودها المطار واللي منتظرها في المطار طب في الوسط بقى ايش اللي هيحدث طب انتهى البنزين وقعت الطائرة في الصحراء بعد كده مين سيحنوا عليها هذا الوسيم سيحنوا عليها في الصح. طب الرجل المنتظر هناك بقى في المطار ماذا سيفعل كيف سيحميها كيف سيكون ذلك مسألة لا تصاحب حلم الأحوال هذا كلام بقى الذي يحدث في زماننا هذا واحنا نقول الآن الاجتهادات التي تحدث فيه الاجتهادات ليست بسديدة الاجتهادات مقابل النص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع دي محر طبعا الوقت جاءت لا بسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بال الا مع ذي محرم لا تسافر المرة في يوم وليله الا مع ذي محرم وكان النحاف يتمسكون بذلك ويقولون اذا لا تسافر الا مع ذي محرم في يوم وليله وبعضهم يقول ثلاث ايام بالالين ناخذ لا الحق فانا استسلم سؤال عن يوم وليله سؤال عن ثلاث ايام بالالين ثم قال النبي صلى الله عليه عموما كما قال البياقي وجمع بينها قال لا تسافر مطلقا لا تسافر المراه الا مع ذي سبب الا مع محرم اذا كانت المسافه مسافه ايش قصر الا في الضرورات فهذا امر اخر وايضا في الحج والعمره خاصة قال بيه الشافعيه والمالكيه لا انت تسافر مع صحبه طبعا اشترط صحبه الامنه اصاله اشترطت الصحبة الامنه وليست على العموم ابن كج من المالكيه من الشافعيه والذي عمم والعموم خطأ يبقى هذا اشتهاد يبقى هذا ايضا هذا اجتهاد ايه اجتهاد مقابل النص هذا اجتهاد مقابل نص فلا يطرح ولا يؤخذ به من القيمه في الزكاه النبي وسلم لما قال تعال في الزكاه زكاه الفطر اقصد بها قال ابن عمر رضي, رضي الله عنه رضاه قال فرضه. رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهه صدقه الفطر صاعا من, صاعا من, صاعا من طعام صاعا من طعام وهو يقول لك لا الناس احوج الى الثياب والى الاموال يا رجل ويقول لك انظر الى الفقراء ياخذون الطعام ويبيعونه قلنا يا رجل الآن أأنت أعلم أم الله أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهدم لك عقلك النير الذي تستنير به لو رجل في سحراء وهذا رجل الذي في السحراء صرقت ثيابه فمكث, فمكث يعني يشعر بالبرد الشديد يرترف من البرد يريد اغطاء ولا يريد اغطاء وكاد يهلك من الجوع البرد يقتله أم الجوع يقتله الجوع. إذن لما تخيره الآن بين ثوب قشيب جميل وبين طعام ماذا سيقول؟ طعام يبقى انظر لحكمة البارئة وأما بعض لما تقول من النتاج أن بعض وأفراد وأحاد الفقراء يأخذون الطعام يبيعونه ويأخذون المال هذه أحاد هذا لا يؤثر في الحكم العام فمعنى أنه يقول أن الزكاة والصادقة تكون بالقيمة هذا اجتهاد ولا اجتهد مع النص ولذلك كنت أعلى من الصحابة فقدم لنا ما عندك لنأخذ بقولك الصحابة الرميع فعلوا ذلك حتى أنه اجتهد في مسألة الحنطة نصف صاع أو صاع منها فقال سعيد وما زلنا نخرج على ما كان على عهد رسول الله السلام اجتهدوا حتى في الطعام بزياد الطعام أنه يقول نصف الصاع يعدل صاعا من هذا قالوا لا, لا نأخذ بذلك كنا نخرج على عهد رسول الله السلام كذا حتى الشهاد غير مقبول من معاوية رضينا عرضها في هذا الباب في الغرض المصود هذا يعتبر اجتهاد مع النص ولا اجتهادة مع النص أيضا من ذلك اجتهاد الحنبلة في قولهم بأنه لو مجموعة قتلت رجل واحدة مجموعة قتلت رجل واحدة قالوا يقتل, يقتل به رجل يقتل به منهم رجل وتكون القسمة سوية قسمة إيش على الباقي هذا اجتهاد منهم لأنه يقولون أننا ندى النص النفس بنفس وهي نفس وحيدة مقابل النفس والباقي عليهم إيه؟ عليهم أدية وهذا قطعهم بي لأن هذا اجتهاد أيضا مع النص لأن النبي السلام قال لا يحلوا دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة ثم قال النفس بنفس ونفس تعوم واحد او مئة وفهم الصحابة أقرب إلينا لأن عمر الخطاب قال والذي نفسي بيدي لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقدلتهم به دي طفل صغير المرأة كانت مع عشيقها والطفل صار حجر عثرة فاتفقت مع عشيقها ومن معه فقتلوه طيب قتلوه حتى لا يدل عليهم فقال عمر مقطب هو طفل صغير هو الآن غير مكلف فقال والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل صنع بأسرهم لقتلتهم به لقتلتهم به بلالة واضحة جدا على ان هذا الاجتهاد محامل اجتهاد مقابل النص فلا يؤخذ به بحال من الأحوال من ذلك أيضا الاجتهاد من الشفعية على مسألة كلب البحر وخنزيل البحر والتمساح على حرمة القرش مثلا للناب ولغيره فأنا أقول الآن هذا اجتهاد أيضا مقابل عموم النص قال فيه وسلم السلام أو الطهور ماء الحلو ميتته. والطهور ماءه الحل ميتته. فهذه دلالة وضحة جدا على ان الاجتهادات وإن كانت فائقة وإن كان فيها ما فيها من القوة والرجحان فإن الأصل في ذلك النص تقديم النص قال الله تعالى وما تكم رسول فأخذوه منكم عنه فانته أيضا ما زلنا لا اجتهاد مع النص اعمال القياس في رد حديث المصرات اعمال القياس في رد حديث المصرات ايش حديث المصرات حبس اللم. اللبن طبعا هو يغرر به على اختلاق على ايش الاخلاف النقل طيب حتى يشعر بأن هذا هو اللبن وأنها سمينة وأن طيب هو أنه السلم قال يعني هو مخير بعد ثلاث إن شاء أمسك وأنضى البيع وإن شاء ايه ردها وصاعا من تم هم يقولون لا احنا عندنا تقصيل عام والقياس يقول ردها وردها ورد, ورد معها ايه اللبن انت اخذت لبن فلا ترد الا اللبن صحيح قلنا نعم وكلامكم فصيح والتأصيل عام معكم لكن هذا اجتهاد مقابل النص فلا يقبل منكم قال رد ردها وصاعا من تمر وهذا هو الأصحة والحكمة مع هذا لأنه لا ينضبط الليش اللبن اختلط اختلط اللبن الذي يملكه المشتري واللبن الذي يملكه الايه؟ الباع فلما اختلط إذا اختلط فالعدل لا تستطيع تقول أنت الأكثر هو الأكثر من طب هو له كم أنا لي كم الكمية غير معروفة فعادلا سلم بأمر يرضي الأطراف جميعا لا سياموا أن المدينة،, أهل المدينة جميعهم يقبلون إيه؟ التمر إما طعاما إما تفكها يعني يكون طعاما وتفكها أيضا من ذلك اجتهاد بن مسعود رضي الله عن عرضه في القياس أنه قاس الأمة على ابنته قاس الأمة على ابنته في إيش نعلم أن العقد على الأمهات وطبع قياس عكس الأم على العقدة على الأمهات يحرم البنات خطأ أم بين أنا أمشيكو تمشو على الأمهات لا يحرم البنات الدخول بالأمهات ولا يحرم البنات إذا قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات لık قاسى البنت على أميها بن مسعود أخذ الاصلة بالأم وقال الأم العقد عليها لا يحرم ماذا البنت أيضاً sortir عليها إيه هو نظر الله نظر آخر قياسي وهو توقير توقيل الأم الأم أكمل الأم أفضل مكانة يبقى البنت أصلا تساوي الأم فقال لو عقد على البنت لا تحرم لو عقد على البنت له أن يتزوج على الأم له أن يتزوج أمها وعاش أمدا بعيدا يقول بذلك وهذا قياس وهذا اجتهد واجتهده مقابل النص وقد بيئن يمسالا بأن العقد على البنات يحرم الأمهات. من ذلك أيضا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه أجتهاد عليهم من أبي طالب. في المرأة الحامل التي مات زوجها اجتهدوا. لأن عندهم بعض النصوص فاجتهدوا فيها. فقالوا عدتها ها عدتها أبعد الأجلين هي حامل. يعني عندنا عدتان للحامل هذه عندنا عدتان حامل أو الحامل لها وصفان. حامل مطلقة أو مات عنها زوجها صحيح ولا لا وصفان ولهما في في الكتاب حكمان الأول قال النبي صلى الله قال الله جلال فعلا والذين يتوفون منكم أذرون أزواجين يتربصن بأفسهن أربعة أشهر يبقى كل امرأة توفي عنها زوجها عدتها أنت أن تنتظر أربعة أشهر وعشر هذا العمومة والآن وعندنا آية أخرى تقول وأولاة الأحمال أجالهن أيضعن حملهن المرأة هي وقفة في الوسط قالت الشابه من الأمرين في توفي عنها زوجها حال كونها حاملا لها نصيب وحظر من أربعة أشهر وعاشر وهي أيضا حامل فلها نصيب وحظر من قول الله على وأولاد الأحمال أن يضعنا حملهون فاجتهل أبن أبو طالب وابن عباس فقال أبعد الأجلين من باب الإيه الاحتياط من باب الحيط. فقال أبعد الأجلين إيه يبقى لو ولدت بعد شهر نقول لها أتميمي أربعة أشهر وعاشر لو مرت 14 شهر و ما حاملا وبقى لها شهران نقول تبقى تبقى في عدتها شهران حتى تلد لكن هذا لا يؤخذ به وكما قالت المسلمه وهي التي رضعت او فصلت في هذا الباب بالنص اذا لا اجتهاد مع النص لما سالوا سال المسلمه قالت لها صبيعه الاسلاميه كانت حاملا ومات زوجها فما لبثت ان وضعت فذهبت فدخل عليها ابو سار او ابن ابو فقال لها يا هو كان يريدها يتزوجها لكن لما جاء هذا قبل الحجاب فقال لها يا لوكاع اتريدين الزواج النكاح لا حتى يبلغ الكتابه اجله قالت يا جماعه علي عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد تحللت هنا فصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا كان حتى من عمر ابن الخطاب وهذه يعني فيها ما فيها من الدلالة على أن تعظيم النص هو الأصل الأصيل في ال ال ال الديانة الإسلامية بل والدعوة السلفية إذا أخذنا من أنها دعوة سلفية دعوة سلفية أهم أهم ما كان يميزها أنها إيش لا تنساق. تعظيما لاحد كائنا من كان وان المنهج العلمي هو المنهج القائد حقا وان من المنهج العلمي هذا والذي يسير الناس جميعا على الشريعه الغراء لو انتشرت لانساق الناس الى دين الله فارتفع ترتفع الغمه عن الامه لكن نحن اول الناس من حدنا عن الطريق الصحيح فالحيده لابد لها من العقاب الحيده لابد لها من العقاب يغفر الله لنا جميعا ونسال الله جميعاً أن يردنا جميعا اليه ردا جميلا الفائدة التي تليها اجتهاده عثمان ابن او المثل الذي نمثل به ايضا في هذا الباب اجتهاد عثمان ابن مزعون. مزعون يعني اجتهد فهم الآية في قول الله على الآية من الأول أردت أن تسدد الأول قال هل لك من صيام انت هتموتوا على الجواز يا انت واخوك هتموتوا على الجواز في يعني هي المساله ما ليس الا في سوره ليس على الذين امنوا وعملوا الصارحات. جناح فيما فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ها ثم وأحسنوا فقال عثمان إذن يحل الشراب إن كنتم من المتقين الذين يعملوا الصراعات والمحسنين فقال قد اتقيتوا وأمنتوا وعملتوا صالحا بل وأحسنتوا وشرب الخمر لأن الله جلعلا في البداية إيش قال ليس جناح يا سجن أمام عبدالله صراعات جناح إذن لا حرج عليهم ولا اسمه عليه قدامة وعثمان قدامة الممه هو ابن مزعون أحد ابن مزعون وهذا حدث هجرة حتى بينه وبين من عمر هجران حصل هجران في الحج حتى بعث إلي عمر بالشفعاء لأشفعه حتى يعني يلين الأمر بينهما لأنه قال علامة تقيم على الحد عمر أتى به علم أنه يشارب الخنف قال علامة تقيم علي الحد وأنا من الذين اتقوا ثم قرأ عليه الآية فعمر وقف ثم قال للصحابة ماذا تقولون فلم يأخذوا بقوله. هذا القول هنا لا يصح الاشتهاد مع ايه؟ مع النص الصريح في ذلك. فالأضواجه على القال فهل أنتم منتهون نص محكم منتهي؟ فهنا لا اشتهاده الان اشتهاده من صاحب جليل لكنه أقيم عليه الحد. الحد. الحد. لا اشتهاده مع النص. لا اشتهاده مع النص. ولو ما طويلا طويلاً لأتينا بأمثلة كثيرة. لكن في هذه ان شاء الله الكفاية. القاعدة التي تتليها هذه القاعدة. القاعدة ينبغي للمفتي أن يدل على البدائل ينبغي للمفتي أن يدل على البدائل هذا من سحة الشريعة وهنا إتقان المفتي إتقان المجتهد أنه إذا أغلق باباً أن إيش؟ أن يفتح أبواباً أن يفتح أبواباً وهذا أصله قول النفس السلام عندما جاء بلال بالتمر الجنيب فقال النفس السلام أو, أو قال له النبي وسلم أكل تمر خيبر هكذا بالجمال هذا بالطبع بهذه اللذة قال له الله يا رسول الله أن يعني نستبدل الصعب الصعيد الجنيب والجمع فقال له او عين الربى ردوه بطر البيع ردوه ثم قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جليل هبيننا لا يجوز لك ان تفعل ذلك لا يجوز لك ان تفعل ذلك طب ماذا افعل قال اللهم وسلم بيع الجمعة بالدراهم اشتري بالدراهم جريمة. طبعا هذا اصله أصله في كتاب ربنا كثير من تباع النمس لأن الله يعلم ما أغلق بابا إلا فتح له أبواب لما حرم الله تعالى عليك الطعام وشربه في السيام أباحه لك عندما تأكل في الليل فالله تعالى وكل وشربه حتى يتباني لك من خلط الأفض من خلط الأسود من من ثم أتموا الصيام إلى الليلة قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أتينا, أتينا لك بالآية عشان حتى لا تحزن وتفكر فيها أنت وأخوك بإمعان قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدرائم واشتعب الجنوبة في هذا الباب في عموم هذا الباب بأن صلى الله عليه وسلم كان يقول صلي قائما. فيلم تستطيع في ايش فاغلق باب القيام لا تستطيع التعب والعياء والاشتغال الاء والاشتغال والاجهاد فلك ان تصلي قائد فان لم تستطع فايش فمضجع فعلى جنب قال فعلى جنب بدائل له الان قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهرو وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم فلم تجدوا ماء الاثر يبقى, يبقى فيها إيش البذل ساعة الشريعة وسماعة الشريعة قال فإن لم ترد مآم فتيمموا صعيدا طيبة لذلك يقول سلام الصعيد الطيب هو وضوء أمتي ولو لعشر سنين ما لم يرد الماء فإن ورد الماء فليمسوا إيش بشرته فليمسوا بشرت الغرض المقصود هذه البدائل وأن المفتي من الأداب أن المفتي إذا ذكر يعني المسألة وأغلقها على أحد ان يفتح لها بابا ان يفتح لها بابا كما قال الرسول لا يصلنا احد العصر الا في بني قريظه والحق بانه يعني بعض العلماء ينظروا نظر الغلو والثاني الجفو منهم من يغلق الباب تماما ولا ينظر ولا ينظر في فتح اي باب لا لي احد يقول له حرام حرام انتهى الموضوع وهذا الذي حدث منا جميعا ونحن في اول التزامنا اي احد بيتكلم حرام, حرام حرام مشينا الناس كلها على حرام حرام حرام فكان الكلام حتى اللي بيقال لنا في بيوتاتنا ايش حرمت عليك مش تهلك يرد علينا هذا هذا هذا ليس من الفقه عندنا كن كن جازما بحرام وكون ايضا لاينا بايش بالمباح افتح اغلق الباب كما تغلقه الشرع لا لا لا تليم به لكن هذا الباب اذا اغلقته لابد ان تكون فقيها يعني متمرسا ان تفتح باب الأخر. لكن المشكلة كل المشكلة في التوسع في فتح الايه الباب الاخر هو التوسع الله جو على قال قال, قال وقال من من ابصاريم الاخر صح كده وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لان يضرب احدكم بمخيط على راسه خير ان يشجع راسي بمخيط خير ان المساء لا تحل له اغلق الباب الباب اللي اتفتح بقى ايش شوفه. لا الباب اللي فتح ان هو قال لو كانت القبله رحمه جاز ذلك ولو كان ياخذ بيدها ليمر بها الطريق جاز بذلك ولو يعني مر على شعرها ليبين لها كيف تمسح الشعر في صلاه ده جاي الفتح ولا انا بابا اغلق باب وهي فتح بقى ادي الابواب العماله تفتح لنا من كل شيء والكلام اصلا انا اقول ان مسلم يقول لا يدخل جنة دايوث والاخر يقول لك يبقى فتح خلاص أغلق الباب ويرى ان ديته تنحصر بين رجل مسلم وامرأته والرجل الاخر لا لكن هو لو جاء وسمع اصوات الضحك وبتاع يعني غض الطرف والابتسامة طيبة وأن تهش وأن تبش في وجوه جميع ليس فيها ثمت شيء فاتح باب يحرم فالتوسع في هذا الباب وهذا بالضبط, بالضبط كالتوسع فيما قال بعض الفقاء الذين يتبنون مسألة التسير أخذوا على عائلهم او على كاهلهم على أنهم يأخذوا بالتسير فضربوا عرض الحقد بكل المحكمات من أجل التسير لذلك خرجت, خرجت لنا رسالة في الحج بيقول إيش؟ اسمه إيه؟ لا حرج في الحج لا حرج افعل الله حقال حرج والمسألة يعني انتهت إلى أن الرجل لن يحج لذلك بعض النبلاء لما قرأ الرسالة ومعنا النظر فيها في كل أحكام التي يقول فيها بالتأسير قال هذا من أفضل ما يقال فيه أن تنزع الرأوة وتتركه ايش با لا حج انزع الرأوة وانتهى الموضوع هذا والكتاب يعني لا حج لا حج الرمي قبل الزوال وال... وما فيش مبيت في مينا ولا مبيت في... و... واذهب الى اي مكان في العزيه انت في العزيه ماشي هم الخيام متوصل انت في مينا الكلام بالتيسير الذي زعموه تيسيرا وليس تيسيرا لان النبي صلى كما قالت عائشه اذا خير بين امرين اختاره ايسره هما ما لم يكن اسمها ما لم يكن فيه مخالفه للشرع. فهنا البدائل ترى كثير من البدائل التي جاءت في شرعنا بأن الله على ما في ماء وعليك عليك, عليك بالتيمم وايضا نفسنا بين ذلك انه لو لم فأخذ له أن يصلي على حسب حاله بل ولا بل ولا يقضي على التحقيق خلافا لمن قاله بوجب الخضاء لا يقضي على التحقيق واتقوا الله ما استطعتم لا يكالف الله نفسا إلا مسعاها بدائل هذه كلها بدائل من الأمثلة على ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم منع الزنا وحرمه فعطى بديل لزنا إيش هو؟ الصلاة الزواج, الزواج. طيب طب ما استطاع الزواج اعطاله بديل آخر منحه بديل آخر صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر شاب من استطاع منكم الباقة فليت تزوج فمن لم يستطع أكمله ها فعلي بالصوم فانه لو وجاء بدائل شرعيه هذه بدائل شرعيه فيعني هذه هذه البدائل فيها ما فيها من الخير للانسان حتى يعلم الانسان أن الاصل في ذلك أن الشريعه الغراء فيها ما فيها من السماح القاعدة الاخيره حتى لا اوقحف على الاخيره قبل الاخيره حتى لا اوقحف على الكتب الاخرى قاعدة المجتهد معذور في الفروع والاصول. وهذا طبعا لابد ان تعلم انها قاعدة مهمة جدا. اتفق عليه الاصليون. خلافا لمن بعض بعض بعض اهل الاصول عن اهل الاعتقاد مثلا ممن يقول عضب لا عوض بالجهل. لا عوض بالجهل هذا كلام للمعتزلة وغيرهم. المعتزلة يرون بان ميثاق الظر ايش? حجة. يعني لا يعذرون بجاهر إن ولا بغيري طبعا هذا فكر من فكر الخوارج فكر المعتزله الغلو في مساله مسحه مساله العذر جه تاصيل التاصيل العام عند اهل السنه جماعه العذر هذه من معتقدات من أصول اعتقاد اهل السنه جماعه العذر جه لكن اختلاف العلماء علماء السلف اللي هو علماء لو قلنا العلماء, العلماء الربانين الربانيين السلفيين في هذا العصر اختلفوا في هذا الباب كعلماء الحجاز مثلا وغيره هو مسألة تحقيق المناط انطباق الوصف لكن هم في التأصيل العام يقولون بالعذر بالجهل لا احد لا يقول بالعذر بالجهل الذي لا يقول بالعذر بالجهل هذا لا يمكن ان يكون من علماء اهل السنه والجماعه بحال هذا لا يكون الا الا خارجيا أو معتزلية لكن اهل السنه والجماعه يقولون في التقصير العام بالعذر بالجهل انطباق الوصف تحقيق المناط هو الاختلاف فيه فقط الاختلاف في هذا فقط طيب نقول الادله على هذه القاعده ان المجتهد معذور قول النبي السلام قال كان رجل ممن كان قبلكم وهذا حديث في الأصول أم في الفروع في الاعتقاد يعني أنا أقول لكم إخواتي الكرام مسألة تفريق من الأصول والفروع هذا لم يعرف في المتقدمين تقسيم الدين لقشر ولباب وأصول وفروع هذا لم يعرف في المتقدمين هذا كان وين؟ هذا في المتأخرين مفهوم ومع ذلك كان الخلاف موجود الكلام على التفريق هذا لكننا نقول الحكم واحد في الجميع الحكم واحد في الجميع يقولون كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهلي إذا انا ميت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت طالما حملني ما حملني عليه الا مخافتك فغفر الله له ما عليه الا فغفر الله له هذا هنا يستدل به على العذر الجهله وين يا هو شك في الميعاد وجهلهم بخضره الله عشان نجمع بين اجابتين الصحيحتين شك في الميعاد وجهلهم بخضره الله على على تجميع احياء الموت الموت شفاء أمراني فيه كلاهما إيش؟ كفر على الانفراد وعلى الاجتماع على الانفراد كفر. وعلى الاجتماع كفر فوق, فوق الكفر صحيح ومع ذلك عذره الله لما جمع الله رعلا قال ما حملك على هذا قال إيش مخافة قال, قال غفرت لك عذره ولا ما عذره عذره الآن عذره بذلك وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله وجه وإذا أخطأ فله واذا اخطا واذا اخطا فله اجر على انه معذور اخطا فله اجر وين, وين وجه الدلاله من الحديث على انه معذور وين يا كريم باشا يعني ايه ده وجه الشاهد انا وجه الدلاله ممتاز هو يكن معذورا كان اثما معاقبا لكن لما جعل له الاجر دل على أنه من فوق العذر أنه له أجل هو الآل مفهوم؟ هذا هو والحق بأنه لو نظرنا في الأدلة أدلة كثيرة على العذر قوله السلام صريحا قال وليس أحد أحب عليه العذر من إيش من الله وليس أع... من أجل ذلك أرسل رسل وأنزل الكتب سبحانه جل في علاه لذلك قال في كتابه تصريحا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فهذه دلالة واضحة جداً على العذر بالجهل. وأما الأدلة العملية على ذلك كثيرة. أبنى السلام كان في صفرة وكان بعض الصحابة, كما وصفهم الصحابة كانوا حديث عهد بإيش؟ بكف أو بإسلام. كانوا حديث عهد بإسلام. فوجدوا مروا على بعض الكفار. ينيطون أسلحتهم على شجرة معنا كانهم يتعبدون لدلك تبركة. فلما مروا قالوا أبنى السلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط طبعا هدي غصة في حلوق من يقول به بعالم العزو الجهل لأنها صريحة جدا في هذا الباب ده كفر, كفر صريح وليس منه حتى ما يأتي التأويل ده ليس منه ده من الذي وصفه التوصيف الدقيق بأنه كفر صريح من النبي لأنه قال الله أكبر الله أكبر،, الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها كفر صراحة آل. يعني آه الحقهم بما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم أليها وهم يتبركون بعد الشجر لا في غير الله ما لا يعتقد إلا, إلا في الله جلن في علاه قالوا, قالوا قالوا قال الله أكبر قلتم مثلما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها نعم هذا كلام خطأ ده احنا احدث عهدا الآن هم كانوا حديث عهد وكانوا يتربون على يد من النبيه الص... وعلماء الصحابة متوفرون نعم احنا هنا الآن الجاهلون متوفرون الجاهلون هم الأكثر الجاهلون هم الذين يغطون الساحات أبدا أبدا أبدا في وهذا عظم الجاهل وظاهر جدا بأن سلم عذره بالجاهل من ذلك أيضا ع... عائشة رضي الله عنها وأرضاه حديث الذي أصب الصحيح بالسنن بأن نمسلم قام ليلاً وذهب إلى البقيع فظنت عيشة رضينا عن عرضها بأنه إيه؟ ذهب إلى بعض أسواجه فذهبت فانسلت فلبست عباءتها وخرجت خلف نمسلم نمسلم ذهب فذهب إلى القبور قبور أهل البقيع فرفع ودعا لهم فلما علمت ذلك وعلمت أنهما ذهب إلى أحد أسواجه استدارت وأسرعت لأنها أصلاً يعني هي تقول أسرعت فأسرع المسلم خلفها فأسرعت فأسرعت, فأسرعت تدخلت فدخل المسلم متأخراً فوجدها إيش يعني نفس طالع نازل بشدة قال لها مالك يا عائش حش يا رابية ابتليتي بالربو إيش اللي فيك وهذا سؤال إيه سؤال إنكار على ما فعلت ي... كانوا يبينناه وأنه يعرف فقال لها قومي أنت السواد الذي كان خلفي فقالت نعم فقال لها يعني أتقشينا أن يحيف الله عليك ورسوله فقالت يا رسول الله أو كل ما خبأ المرء أو كان في نفسه يعلمه الله هنا عائشة جهلة إيش لا مش قدرة الله لا علم الله بالخفايا بما يكتنز داخل الضلوع في خلجات النفس وكذا نسلم يعلمها وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كأي فأس يكون العليم الخبير فهنا تعليم لها عائشة رضي الله الله الذي قالت ذلك فعذرها نفسهم بجهلها وعلمها عذرها نفسهم بذلك وعلمها وهذه دلاله واضحه جدا ادل على العذر بالجهل ايضا من هذا في الاصول وفي الاصول كثير احنا نتكلم على الاصول والفروع في الفروع خالد بن الوليد قال ان سلمان امره ان يدعو الناس الى فلم يقبلوا فقاتلهم خالد بن الوليد قاتلهم رضي الله عنه وارضاه صحيح ولا لا وقتلهم حتى ان سلمان تبرأ من فعل خالد وقال اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد اللهم اني ابرئ اليك مما فعل خالد اللهم اني ابرئ اليك مما فعله خالد ثم قتل خالد شر قتله صلبه وجاء الناس يبحثون انظرون اليه صحيح ولا عذره عذره بالتاويل عذره بالتاويل في ذلك هو عذر يدل دلاله واضحه جدا على أن اصل الشر في ذلك العذر ايضا من ذلك عمار بن ياسر عمار بن ياسر لما تمرغ في التراب وذهب يصلي ليس هذا هو التيمم الصحيح يعني ممكن نقول تمره في الطراب ولم يمسح ايه? واجهه. وارد ولا مش وارد? الاحتمال وارد ولا غير وارد? هو حسب ان المساءة التامة ومساءة الاقتصال. طبعا مش ممكن بقى ان اقول ان عمار بقى ياخذ بالايه? بالرما بالرمال ويصب على نفسه. صحيح. هل متخيل من صاحب هيعمل كده? ياخذ بالرمال له مرغ نفسه في ايه? في الطراب. طب مرغ نفسه في الطراب يبقى هناك اشارة والماحة الى انه لم يمسح واجهه. والركن الراكيم في التامم هو مسح الوجه ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أعد الصلاة اجتهد وعنده تأويل فمن تأويل عذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا الصلاة بني خريضة أن النبي سلم لم يمكر على هؤلاء ولا على هؤلاء عذرهم لأن المساء عندهم محل اجتهدهم محل التأويل فإذا يعني العزر موجود للمجتهد من ذلك أيضا اجتهاد عليه بل أبي طالب رضي الله أرضاء ولما قالوا له انت انت ربنا استغفر الله ودعوه عند له الربوبية اضرب النار قال لما رايت الامر امرا منكرا اجلست ثاني واي ودعتهكم برا فيعني علي بن ابي طالب خد الاخديد واضرم النار واتى بهم ارقاهم في النار كانت فتنه اعظم له ايش قالوا ده هم كمان بيصدقوا النبي تصديق النبي في انذباله عليه فقالوا قد قال رسول الله لا يعذب بالنار الا رب النار إذا ده فانت ربنا يا لهوي طيب بقى يبقى الاسود العنسي رب ايضا هو حرق بالنار شوف الغباء المستحكم واصل لوين فالغرض المقصود علي بن عباس انكر عليه والصحابي وفاق ابن عباس ومع ذلك لم عذره يعذر علي بن ابي طالب بايش مشتهات يعذر نعم بس بعث عليه قال لا والله لو كنت مكانه ما فعلت ذلك فانا الرسول قال لا يعذب بالنار إلى لكن الأمر كان منكرا جدا كان منكرا جدا أذهله لذلك فعل ذلك اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في تعبير الرؤية فقد أصاب في بعض وأخطأ في بعض وعذره النبي السلام ولم يعذره النبي السلام لكن يبقى إشكال حديث الشجة لم يعذره النبي السلام عليه حديث الشجة قالوا له ما, لنا ما لك من بد إلا أن تغتسل الماء عندك وقد قال الله يعرفه إلا أن ترجع الماء فتأمامه صعيدا طيبه فدا عليه من السلام قال قتلوه قتلهم الله هذا اشكلنا نحتاج الى الى الى, إلى, إلى صح هذا الصحيح ده اللي يجاب عنه طب ايش الدلاله ما كانوا اهل الاجتهاد لا من النص مش عايزين النظر ممتاز اشوف التصريح هنا بقى التصريح ده قال امسلم هلا سالوا إذا جاهلوا إنما شفاء العي السؤال هذه فيها دلالة وضح جيدنا من كانوا أهل الإجتهاد لذلك لابد إحنا قلنا الذي يفتي عن غير إجتهاد ولو أصاب فهو إيه في النار آسم طبعا تقحم النار على بصير لا ينزل تحتهم قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن سمع البصر والفواد كل أولئك كان عنه مسؤولة نقف عندها دي لا الفرق بين الاجتهاد والقول على الله بلا علم هو عدم اكتمال آلة العلم لا يكون تحصل اله الاجتهاد ثم يتكلم في المسائل في عدم المسائل في ليس مشددون على ما قلنا غلو لفوق ما صح نعم هناك من يقول ان لم يكن الدليل فلا تتكلم هذا غلو وإيلا في المسائل الاجتهادية ففي القياس والإلحاق والإشارة والإيماء والاختضاء وهذه. نعم. القاعدة الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات يعني البنت الغيرة شديدة وبعدين هو لازم, لازم حياتي في أوقات البنت في شعورها في البيت فيحتكب الأم العقد على البنات يحرم الأمهات ولا عكس فالعقد على الأمهات لا يحرم البنات ما يهم لكن هو بيذكر الدليل ونخطيه ده هو ده من الفوائد أنه عندما يذكر الدليل للفتوى يسهل علينا إيه تخطيئته قلنا ذلك لا لأنه يرى, يرى أن قوله هو القول الصحيح لا ما سائل ماشي لكن ليه لان هي جابها الدليله لانهم لما نقلوا لها قول ابن عباس نقلوا له الدليل نقلوا لها الدليل فالزمها ان تاتي بايش بالدليل